اللام في قوله ولقد آتينا موسى الهدى موطئة للقسم وصيغة الجمع في آتينا وأورثنا للتعظيم والمراد بالهدى ما تضمنته التوراة من الهدى في العقائد والأعمال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هو التوراة وقوله هدى وذكرى لأولي الألباب مفعول لأجله أي لأجل الهدى والتذكير وقال بعضهم هدى حال وورود المصدر المنكر حالا معروف كما أشار له في الخلاصة بقوله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغته زيد طلع وقال القرطبي هدى بدل من الكتاب أو خبر مبتدا محذوف وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيله وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونوع يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي قد قدمنا ايضاحه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها وذكرنا هناك بعض النتائج السيئة الناشئة عن الكبر قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قد قدمنا أن هذه الآية من البراهين الدالة على البعث وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالآيات القرآنية بكثرة في سورة البقرة وسورة النحل وأحلنا على مواضع ذلك مرارا قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء الآية قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وما يستوي الأعمى والبصير قد قدمنا الكلام عليه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قد قدمنا ايضاح معناه بالآيات القرآنية في سورة صاد في الكلام على قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار قوله تعالى إن الساعة لاتيه لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال بعض العلماء ادعوني استجب لكم اعبدوني اثبتم من عبادتكم ويدل لهذا قوله بعده ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال بعض العلماء ادعوني استجب لكم ايسالوني اعطكم ولا منافاة بين القولين لأن دعاء الله من أنواع عبادته وقد أوضحنا هذا المعنى وبينا وجه الجمع بين قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان مع قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قد قدمنا ايضاحه بالآيات القرآنية في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم قوله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية وفي غير ذلك من المواضع قوله تعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قدمنا أيضا إضاحه بالآيات القرآنية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون وبينا اوجه القراءه في قوله فيكون هنالك قوله تعالى ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين لم يبين هنا جل وعلا عدد ابواب جهنم ولكنه بين ذلك في سورة الحجر في قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم أيها المستمعون الكرام بهذا نأتي على نهاية لقائنا وبه تبقى لنا حلقة واحدة في تفسير سورة غافر. حسب ما وضعه المؤلف في ذلك رحمه الله وسندعها للقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته